فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 يا اخت هارون ما كان ابوك راسا واما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جالب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً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 إذا تُتلَع عليهم آيات الرحمن خَرُوسُ جَدُّ وَبُكِيَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيَّا إلا ما تبا وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يضلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا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 وإذا تتل عليهم ماياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورييا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدَى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قرني هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز؟